بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحِيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ النَّاسِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صُدِقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قال الكافرون إن هذا لسحر مبين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 ما من شفيا إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزى الذين امنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعداب أليم بما كانوا يكفرون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 فختِْلام في فيِيَّلِ وَالَّ غَار وَمَا خَلَقَ اللهَّ عَهُم في السَّم وَهاتِ والآوُلَ اتِ لِقَوْمَتَّك اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ اللَّهِ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا عَنْ ضَمَّعْنَ آيَاتِنَا غَافِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا نُغْفِلُونَ أُولَئِكَ مَأُولَاهُمُ ما النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله لنفسه فَإِنَّ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ يُؤْتِي اللَّهُ الْأَجْرَ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَاهَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّهُ كَذَّبَ آلِهَتَكَ زُجِّنَا لِلْمُشْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ومنا كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائفة في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وقال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون ليأو بدله من تلقاء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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَظُرُهُمْ وَلَا يَنْفَرُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمْ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانه وتعالى عما يشركون وَمَا هُنَاكَ يَنَاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِمْ يَخْتَلِفُونَ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 وَإِذَا أَدَقْنَا النَّاسَ رُحْمَةً مِنْ بَعْدِ الظُرَّاءَ مَسَّتْهُمْ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمَّ كُنْ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ مَكْرًا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسجركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجوين بهم بريح طيبة وفرحوا وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءوا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له لا الله مخلصين له الدين لئن ان زيتنا من هاديه لئن ان زيتنا من, من الشاكرين فَلَمَّا أَنْشَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقُّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُوكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ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 إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطُوا بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِنَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَابِ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون وظن أهلها أن لهم خادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم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 وَلَا يَرَهَقُوا رُزُوهَهَمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والذين كسبوا السوءات جزاء سوئات بمثلها و ترهقهم ذنتم ما لهم لنالغوا من الله من عاصم كانما غَأَنَّمَا أُشِيَةُ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا فَصُمَّ مَا نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ أَمَّا نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَن أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فزَجَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إيانا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِدِينَ هُنَانِكَ تَبِلُوْ كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرَدُّه إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَن كَانَ يَنُوءُ يَفْتَمُونَ قُل مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 قُل لَّا أَهْدِي إِلَّا لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لَّا يَهْدِي إلا, إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ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 ولا كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله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 قُلْ فَأْتُوا مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ صَادِقِينَ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 يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَآرَفُونَ بَيْنَهُمْ قَالُوا خَاسِرَ النَّذِيرِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ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 قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِيِ ظَوًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ قُلْ أَرَايتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَدَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ وَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلَانَ وَقَدْ, وقد كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعَجِلُونَ ثم قيل للذين ظلموا ودوكم عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوْ قُلْ إِيَّ وَرَبِّيَ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظلمت في الأرض ولو أن لكل نفس ظلمت في الأرض لفتدت به وأسروا المدامة لما رأوا العذاب وقضي وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 قل بفضل الله وبرحمتك فبذلك فل يفرحوا وخير من ما يجمعن قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ الله أَدِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وليظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لدوه فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَنَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَنَا تَكْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْأَنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَلَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ دَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِيدٍ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 ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم الا انا لله ما في السماوات ومن في الارض وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءٌ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنِّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصيرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقه العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلو عليهم نبع نوح الإصال لقومه إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله ان كان عقب عليكم مقام و تذكير باياتنا فعلى الله توكل فاجمعوا عمرتكم واشركنا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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المهتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا. فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا لسحر مبين قال الموسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَعْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليه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 إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِثَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوهُ عليه توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا نهاك تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ومجّنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبرأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا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 ربنا اطمس على أموالهم واشدد ملا قلوبهم فلا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون وجاء ببني اسرائيل البحر فاكباهم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 قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آلان وقد عصيت قبل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس على آياتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صُدِقٍ وَرَزَقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّمَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتِّي مَنْ جَاءَهُ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 إن الَّذِينَ نَحَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الأليم. فلولا كنّا ندخل يه تؤ امنا نتفانى ما نغى الا الا قوم يونس لمما كشفنا عنهم عذابا خزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلهي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجَعَلُ الرِّجِسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم الله يؤمنون فَهَلْ يَنْتَضِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَضِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَوِّرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن تُن فِي شَكٍّ دِيَ دِيَ فلا, فَلَا أَعْبُدُ الذين ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُورِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوْكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يساء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم وَمَن يَهْتَدِ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل واتبع ما يروحى إليك واصدر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين